يمه نبع الحنان يا طر حلو كان الغلا باقي زمان وانت ظلم من العيون يميشتاق الغلا والغلا قلبي عطاك يما من سواك ولا ابد غيرك يمون شفتك تسواك تمشي اظبك بقلبي كبير وانتي لي قلب حنون ضمتك تشفي عنائي والجفي قربك دواي او يا بلسم شفاي يا حبك للجنون يما يمبا كما بيك وراحتي باسات ايدي قلبي الصادق ابي وانتي اغلى من العيون يا حنان ياطر حلوك الغنا فاذ زمان وانت غلم من العيون في مشتاق اي مشتاق الغضاض والغلا قلبي يعطاك يما من سواك ولا ابد غيرك امون شفتك تسواك كثير اظبك بقلبي كبير وانت لي حنون ضمتك تشفي علاي والجفي قربك دواي او يا بلسم شفاي يا حبك للجنون يما يما كما بيك وراحتي باسات يديك قلبي الصادق ابيك وانت اغلم من العيون